فِرْعَوْنَ عَلَى فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِنْهُمْ يُذَبِّحُ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ ونريد أن نمنع للذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمتن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهما كانوا يحذرون وأوحينا إلى إبْن موسى أن أُضعي فإذا خفت عليه فألقه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إن راده إليك وجعله من المرسلين فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عجوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عساء فَوَنَّأَ أَنْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ وَأَصْبَحَ فؤَادُ أُمِّ مُوسَى فَرَوْضًا إِن كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ لَوْلَا أَنْ رَوَّضَتْنَا عَلَى قَلْبِهَا لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون وحرمنا عليه المواضع من قبل فقالت هل أذلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون فردناه إلى أمه كي تقرع لها ولا تحزن ولتعلم ولتعلم أن رضى الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. ولما ذلر أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان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 إنه عدو مُضِلٌّ مبين قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم قال رب بما أنعمت علي فلل أكون ظهيرا للمجرمين فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس قَالَ قال له موسى إنك لغوي مبين فَلَمَّا أن أَعَادَ أَن يَبْطِشَ بِالَّذِي هُوَ أَدْوُ لَهُمَا قَالَ يَا مُوسَى قَالَ يَا مُوسَى أَتُرِيدُ أَن تَقْتُلَنِي كَمَا قَتَلْتَ نَفْسًا بِالْأَمْسِ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 مَنَّ مِنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمْ رَأَةَ لِتَذُودَانِ قَالَ مَا خَطَبُكُمَا قَالَتَ لَا نَسْقِي حَتَّى يُصْبِرَ الرِّعَاءُ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ فسقع ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت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 فَلَمَّا أَتَاهَا نُوذِي مِنْ شَاقِ الْوَادِ الْأَيْمَنِ فِي الْبُقَعَةِ الْمُبَارَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ أَيَّ يا مُوسَى إِنِّي أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ وَأَنْ أَلْقِ عَصَاتٍ فَلَمَّا رَأَنَاهَا تَهْتَزُكَ أَنَّهَا جَاءَ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 وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي رد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون قال سنشد عبدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا آتُمَ وَمَنِ اتَّبَعَكُمَا الْغَالِبُونَ فَلَمَّا جَاءَهُمْ مُوسَى بِآياتِنَا بِالنَّتِّ قَالُوا قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُفْتَرَى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 وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين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 أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون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 من اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون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 وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَاعَ حَتَّى يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولٍ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَمَا كُنَّا مُهْلِكِ الْقُرَاعِ إلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ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 فَمَنْ وَعَدَهُ وَعْدًا حَسَنًا فَهُوَ لَاقِيهِ كَمَنْ مَتَّعْنَاهُ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَهُوَ لَاقِيهِ كَمَنْ مَتَّعْنَاهُ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ هُوَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الْمُحْضَرِينَ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 ومن رحمته جعل لكم الليل وأنها علي فِيهِ فيه ولتبتغوا من فضله ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون.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 ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون فخسفنا به وبذاره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من وما كان من المنتصرين وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسق الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر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 الذي فرض عليك القرآن لردك إلى ماذ قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين